بوك تو ادخموطستا اتي تسعون تسعون كيلو ميوري الامر اثنين الامر اثنين كاي بارس احلق ذقنك احلق ذقنك تايبان اغتسل اغتسل مشت شعرك مشط اتصل, اتصلوا اتصل اتصلوا دايئق دايئقت ابدا ابدؤ ابدا ابدؤ شيقيد شيقيدت توقف, توقفوا توقف، توقفوا أترك هذا أترك هذا اترك هذا اترك هذا تكوي تكويت قل هذا هذا قل هذا قولوا هذا اقيد اقيدت اشتري هذا, اشتري هذا. اشتر هذا. لا تكن ابدا غير صادق لا تكن ابدا غير صادق نويكنيبي تاوخيدي لا تكن ابدا لا تكن ابدا وقحا نوراستروس غير مهذب لا تكن غير مهذب يقوي كن دائما صادقا كن دائما صادقا يقوي قاولتويس ساسياموونو كن دائما لطيفا كن دائماً كن دائما مهذبا بدني رد امكزاورت عد سالما لبيتك عد سالما لبيتك تحفص ميخيدت انتبه لنفسك دير بالك على حالك ما لو موغونا خولت زرنا مرة أخرى في أقرب وقت გ ¿ნიღს რა რგიწსათ ხეჄს სა რაჩსშრა რალი ვნხი, ჟაცთivadغის ხიო იც იათ ერასვი იოთლი ალობ-რკბა л.ცვუუდ�